حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا ذا الجلال والعزة يا ذا الجلال والعزة أنقذ المسلمين في غزة اللهم أنقذ المسلمين في غزة اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم ربنا عز جارك وجل سناءك وتقدست أسماءك اللهم لا يود أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحساب اهزمهم وذلذلهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك قتلة الرسل والأنبياء ظلمت العذة للأبرياء اللهم حر للمسلمين في وزه يا ذا الجلال والعزة اللهم فك أسرهم واشف مريضهم واكشف كربتهم اللهم بدل خوفهم أمنا يا ذا الجلال والعزة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم الأعدام